به كتاب النجار و لابتوب طوائف و فضيله الشيخ الخامس دفتر الدولة من الرياض عمليات الغلط في فضيحه عادل ما كان دوله تطبيق البناء الاقصى في دون غراء الواقع الحمد لله رب العالمين وقراءه كلام الله واطاعوا سبحانه وتعالى مثين انما ثم عاد طوائف يكون جوابه عليه بما تلت في الصحيحين في حيث الناسات رضي الله عن الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم اقضى فقال لا يقلون رسل من نار الا ونعهد محرم ولا رسال الناس الا نعهد محرم فقام رسل فقال رسول الله ان امرأة قربة حاجة وإنني ستفدت في سوفي غضوة كذا وكذا أقال النبي صلى الله عليه وسلم من قدر أخذج مع امرأته فهذا قديل سليمي على أنه لا يوجد المرأة أن تتاكد بدون المرأة وأنه لا يوجد بإن أن تكون هذه المرأة شابة أم حدودة او ان تكون محامينة او غير عمينة او ان تكون محامسة او غير محامسة الحديث الآن والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستحصل هذا الرجل حين قال انه مرأة في, في خارج حاجة قد لهذه على الظلمين وانه لا يجب للمحر عن فتاك جدوا نحرة تواقف الطارقة او اليوم الطارقة يقول قطار الهداد لا ادى بها محرمها الى المقارب وعقدها قطار رأسا جئا منه واذا يوصلت الى المقارب اهدها قطار استحيحة محرمها هنا. نقول حتى في هذه الهدى لا يستطر. لعنون الحديث ولأننا نرى أن المكاة قد يأخذون في الطاهرة للشقر فيحصل الخنل في الطاهرة فتتأخر الزحلة فما تكون حال مقتين إذن وغادتها معهمها إلى بيته مما يقول أن الطاهرة آخر فتفيهم ما حرش الطاهرة في أثناء في أحناك طيارانا. وتعبط في المطار الذي يطارك منه. وهنا يشفق المرأة ماذا تعمل. مما يقول ما يستجع وقت افضل المطار الذي تعبط إليه او فيه. فقد لا تفضل. فقد يكون هناك مانع على عرض المرأة. وقد يكون هناك مانع مجوين. فقد يكون هناك مانع في لفت الطائرة. تنسلاح الأخلاف أن لا تنزل إلى حج ذلك من الأمور التي يترى تتعرف خاطرة إلى أن تتوكر إلى مطار من آخر في إضافة الحالة فماذا يكون من على المرحة من علمه؟ لما على خاطئ أمها أفضت في المطار عند الاستجاسي ليس فإنما نحرم أن يقضر هؤلاء المطارئات قد يأخذيه لا نعم لما أفضل قولها مطارئ وَلَوْ جِزْ لِحْرَامِ سُلَتْ وَأَوْ مُرَجِلَاتِ مِنْ أُمُورِ لَأِنَّ مَعْلُومَةِ وعلى أرض أن يقول هذا كله وأن لا يكون هذا أكواب من هذه الميام فمن الذي سيقوم للا تنجي هذا المرأة في القادرة الرجل أو المرأ فياقب أو عشي مطيع أو فاقب كل هذه الشمالات وردت لسافر المرحة تجون المرحة. وعلموا أيها الأخوة وعليكم أن المساعدة العظيمة. إذا قد جرح فيها نفسكا واحدة للأرض من المساعدة خذلت. ولهذا يقول الله عز وجل لا تردت لما وأنا يقول لا تردت. فكل وسيلة يمكن أن تركها في هذا النحذور. فإن هذا النوع. ولذا يستمره. أنه لا ان مولا نور من مره ان فساق يديني معه ورضى الله فيكم لا يعني ما قوله الله صلى الله عليه وسلم منع من ذا وامر الذي خرج زوجته حاجه ان ينفق في حق معمر السؤال ما هو مشاركه غير المسلمين في اعمال مخاصه بالمسلمين في اعمال المحرمه لما تدامس من الزعام على الإثم والعبوات وقال الله تعالى وتعالى على الإثم والقرى ولا تعالى على الإثم والعبوات ولأن هذه الأحيان إن كانت من رجبات دينية فإننا صارتاً فيها معناه يطرعهم على هذه البيانات وغبانة منهم عليهم من السفر وإلى الثالث الأعياء بمناسبات غير إليه فإنه لو شارك هذه الأعياء المسلمين ناخد فينا فسيح وقيها في القطاع. لذلك قال ابن العلم إنه لا يكون لمن المسلمين أم يشاركوا غير المسلمين بها شديد. لأن ذلك إقراروا وإضاً بمعاري الماسيم الباضي ثم إذنهم معاونة معلمة اسمه والعضوات وقال العلماء في ناحية الحساء ليس أقعد من قبل المسلمين هديكا بمناسبة أخي أبيل أن يدور غلاثة أطولها أو لا يتوذ هنا الغلم من قال لا يتوذ أن تأوى هديكه في أريابه لأنه لديك لا عموان بضاقه وماذا ما نقول إنه لا تتوذي وعلى هاته أخرى لكل خاص إذا لم يكن في ذلك المحبور الشرحي وهو أن يعتقد يموهدي إليه أن لا فرار من جناه عليه زينا ما لا تأتي بقموه وإلا بعد المقموه لأوله طويل الشيخ محمد بن طارق النساني يوجد هناك ما هو الضوء من حاسين وهلكن لا يأكل جوجته معه الى الخارج وذلك الاسباق الاجتماعية واجتماعية وانا أعلم انه لا يجب للزوج ان يترك زوجتها بسوء من ارضه على احرار فما رحل طبيبتكم في حافة, حافة. برقم أحب الله عزيز اخي بهذا انجم ينبغي للمنخوض ان ينبهد معهم قعدة لانا رضا ابناني تعبين لكننا في افان انتون شافة فانه قد لم تلحوا ورحى واحد واحدون هنا يبقى نحن بدون جرس الذي أثر أن يحارف إنسان بطار ما التقير أن يحارف دوجته معه فإن الممكن فإن كان الانتناع منها فلا حاط لها على دوجها إذن ولو راحية قرأ في مواقع السر وإذا كان الانتناع من غريشة وهو الناس هو أنه لا يحب عند أن تدار معه فإن الحاط لها من غضية لإصباحه وإن لا وجد عليه أن يقوم بحقها لأننا في الوقت الحاضر نظر أنه لا طوره إلى السفر إلى الخارج نظرا إلى رقب الماليشة في بلادنا المالي ما حدث ما حدث بجوارة دراسة الخارج وهذه الخروج عن اتزام الجهة في بعض اثنين <تصفيق> <مع> المتجاوه ربما. معكم احضر بجواب الزرافة الخارج. ايه. حظكم العالم مع اتراف يعني. قصه مع اتراف. يعني هل يجور للمنجاوه. ام يجرد ويعمل. نقول يجور تدافت. ما هو ان يجرد ويعمل. ما هي المتفل لذلك بجرافته. هي معكمة الجرافة التي كُرِف المازلها. فانه لأنه نعمل أن يعمل كذلك إذا كان هناك وانا لا أعرف إذا كان هناك من الواق ينعم المغروض من الناس فإنه لازم نعمل بناء على إنه قدس قوة للشروع المعين التي تسجم بها فلا يجب له الثالثين نعمل نعمل, نعمل. في وقال يا من بعد ذلك اصبح تقبلت رساله صريحه من امك اذا ف اتمنى ان يلان الجامع اطعام الناس وادخال الماء ووضعوا وقال في وقالته فعندما احستت في ضمن ظروف ظهر الولد ريح قوي في طاقه اليدين الراحة يفضل لما يحلل لأبانا ايه بليله. لا حقا. الى باين هذا الزميل يعقى ان تتطارق هذا التطارق على تعرف. واذا كنت لا تعرف انه يقع فانك خميل. لا يدد لك ان تأقل منه شيئا. وانك ما يكون ليتك ان اردها لذلك ما دينك لا تعرف انه يعقى الى باين. فلا تطارق امن يكون جاعدة اننا موضع رجالة لقوة جاء رضاينة ثورينة ملحا جاعدت في امتلت اعضرة يتبع عنوضيها السنة مع ربي صلى الله عليه وسلم فالتقيحة من رسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن يحمل السنة مع الواحد بالتقر هو كثير هذا يقول قريب الشيء اغطلنا نعطى المساعدين في المحضر العرام وقوم بحثون الساعدين وقوم من ذلك الناس اغنال اغنال اغنال اغنال اغنال الله ناقشت الثقل الروحي اكون بنهاه رغبه او اعمار او كنت مبتدئ لا ما ما اوفر لكم وجلال الله احيا انا قلت ان هناك انواع من يقون يقون يعتقد ان هناك انواع انواع القراءه قراءه الكفاه وقراءه الليل وقراءه الوتر وقراءه الاستخاره واي هذا من النوا إلا, إلا في هواف إلا في ثلاث اوافف وهي رافبة الصفر ورافبة العطر هو رافبة المعيس ورافبة العشاء إنه إلا للمتابد أن لا يتطوع بها لأن النبيل جميع الله ورسولنا لم يكن يتطوع به وقال الله وقد رأى الله في صنون الآخر عن قلة صفر بمعرفتين قال له لو كنت من المتابد أن لا أتمنه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم ورسله ورسله فلنجد واحد منهم ارى ارسله وعلى هذا نقول هؤلاء المكترحين اذا تطوروا تطوروا عن مطلقا فلحظوا على الانتلال لأن الانسان تطوروا عن التطور بالسرع هو مطلق أجل التطور الذي يقوموا بحاجة بطريقة فإنه كما أقول لكم ليس مشروعاً إلا يخيصن نفسك ماذا؟ يسأل أن الحكم في الأكل بالليل يسرى إذا استعروا الأدوات في الأكل كلمة أعطيها في الأكل كلمة أعطيها أكل أكل بالليل يسرى من فجد يحرم على قول القبيح وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشناهه ولا يأكل بشناهه سعين احجارا لا اقل بشناهه ولا اشغر بشناهه وعندما استعانوا بها معظمنا اذا كانت الحادث اليه فلا احقار كما لو كان شناه الذي حصلوا به كبيرا او كنت تتناول باسمه فالتاكل ان تستعين بذلك المسر مع اليد منها فهذا لا احقارك احقارك انا او احقارك او احقارك او احقارك ايه? السنة ايه السنة عبدالله دائما رجاء من المساعد يسرع له التطور لجميع الناس يعني لا تمنوع من المساعدة دائما تكون سران الوزن او طراط الليه او طراط الاستخار او طراط الاستخار او ايه ما يستطور فانه معلوم بها صعي للتوضي إلا راكبة الظهر وراكبة المعرف وراكبة العشاء فإن رفض ألا تقضى عظيم نحن المال من هذا هو أن الظنة تغفر لأن سعر رسول عليه الصلاة والسلام الظنة وذكره الشيء معه لتغفه من سنة أيضا وخلطات الله عليه الصلاة والسلام يساقل وأنه يرانب في الظهر ولا يكون لراكبة المعرف ولا يكون لراكبة العشاء نعم في فرنسا نعم سلوك تقرر انكم امنين لما اديروا الصراحه دينا واقصد يكون قسم غداش ارناوا واتواصلكم مع الحمله اذا كان يوجد هناك ضرر تمام شكرا لكم قلت ببعض المثلات العلمية انه لا يجب باللغة معنى الحربية ان تستعمل هذه الحكوم الا المشروع الطبيعي وعلى هذا الى التشيخ الطبيعي وقال انه لا ينانع من اشتعمال هذه الحكوم هو انها هل يجور شعرا ان تستعمل هذه الحكوم لأن الحمد عنها نكون نعم يقول ذلك وصاحب لايما مع هذا لما اقاموا بالمعانيه كانوا ياكلون في اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعام والعذب معهم الذوق اذا جاء عبد وكته ورى من ذا اطليه في المحل لكي الا رحيم وعاد الى الله لا توافق عقله فإذا كانوا جسام أرأيه فإذا نروا نقض هذه الحبوب بهذه الحاجة فلقضت. لكن بعد اتشاره طبيعي. إذا نقضت مهمت الشيخ جسدًا من مليئة. ما هي عقدة. وإذا كون الله أعلم مأ... يكمل الشقة الآن مفضل وفيه ناس عن الحلب واحدة أبقى تستطيعون أن تكونوا يتمعها من دون العرب السفية ومعنى العلاج الأخبطيين يستطل يس يس لعباط ناسية للإستطلاق كله السماس والحفل والسماس أبقى من الحفل للانعادات في السؤال بس القدره ان نخرج الى عالم ايه طبعا قينا احتاج ان تبقى كننا بدولاقه الى ان فيها غراء من نفسيه فلحركيها داخل ابن الثور لان الضم له حق الحكم بل يجب لمقام احكام ما ينبع حل لكذا مشوا و يسأل اقول طبيب الشيء شفاء المساوط المرأة عضوة ولا يجب لها محافظة لجلسة مرحول كل جارات السيئة انا سبيبودي بالحضر او حليل اختار من الاحيب ما هي لا تقول جاء المساوط المرأة عضوة لأن المرأة محافظة لجلسة ولا يكون بشاط ان توم لفتنة انو اعضوة المرأة جد جاء الازالة وهي الازالة لجلسة جافت من من تقشل فتنة وقال ربما قلتها حقا نفس التطبيق لانه صلى الله عليه وسلم كان قريبا ربما رحنا فتسندا لحظة النعمية والله والله والله والله والله والله والله والله والله وخلالك المنزاء يخطينا الى رقوع عليه الصلاة والله والله ورجال الرحمن ولكن اذا يخطيك ما يخطيكنا قيل اذن لهم نعم نعم خالق سؤال الله عبد الله رحمه الله صاحب جلاله محمد سيدات فاطمه الاهم قول السيد ابي شاهي وكان السيد ده نصرنا تبارك وانها من سيدات نساء الامه ولكن هذه السلمه متراقه في عريب منى خلي نقول كل مبارك السيد وإيضاوح من عور على النساء لوانها كيف ولا لا احطاء ولا جاء يسمونها السيدة لأنه منه لخول الملينة أي يجعلون هنا سيدات من مطلعنا والحقيقة أن الله عن الله وأن الله عنه وترمية ناقص السيدة على حبيل الله لكن فعيش مع من كانت نعمل هنا سيدة شرطها ورجينها او جاهلها او اي ذلك من الدموء المصدودة. هذا نحن نسميها سيدة. ولكن لازم اهلاك اننا نسمي كل الاحد سيدة. فنحن نستعيق بالسيدة عائشة والسيدة عديدة والسيدة السيدة. فهذا انه مع الثلاثة. لم يكن معروفا عن ذا السبب. فالكتب معظيم ومعظيم على عدد الله عنه. معه. عند دعوه فاطمه بنت اسلام وعرضنا بين الثانيين طلبوا ان كانوا وطلبوا من موظع ابن الزعام تفيفا فذلك اثبات منهم اسئله عن الدين الاسلامي فكيف قلنا ان الدين الزمان هو دين صحيح وبالحقيقه ان قال العلماء من فقاء او كهو يعتبر اقوال نور وغيرها الله تعالى الذين عددوا من مكتابة يعيشونهم كما يعيشون أقناعهم يعيشون أن الرابط عليه الصلاة والله حق فما يعيشون أقناعهم ولكنهم يكابلون أول عالمين خاطر الذين يكابلون المعجيز لا يكون عقلون عقلون كل كل إقناع. أقناعهم بحال لأنه لا يعيشون أن يقول وراء كل ما يقول أروايق فنريك الإقناع أقل الإقناعهم بأن الدين الإسلامي الحق فهذا لا يمكن ان يغنون دينا للانسان اتحرق الدين الاسلامي وان يأخذ الدين الاسلامية بمخياف المسلمين اليوم فإن من تصور الاسلام بمخياف المسلمين اليوم فلا تذكى انه دين تخلص ولا من الواقع ان نضيح الاسلام بمخياف المسلمين في تأتيبات نصار حتى الآن انه دين تعرضه إلى كل ما في إسارة الأمة وفلاثها وفلاثها وإذا قمت بالإسلام لأنه ممكن تخلق خلافا على خارج أهديه في اليوم فإنه آخر من يفده إذا لأنه ممكن لنا على خط اليوم في خارج تخلق في صغير من أمور وإلا يكون آخر أمور الآن تحلق تحلق وراء وراء هم تخلق عندهم تخلق بكوم من الناحة وراء عمي يلاحوها وراء عمي الأحلاق والآلايا ويتخلون عن مؤية رمية ومؤية تطيئة كذلك هل يرجعون من التخلق الاجتماعي والتخلق الاختلاقي والتخلق وهو التخلق الاجتامي والاقتصادي والاجتامي نجد التخلق الذي ينهار مدين المعارض ما جعل اعداء المسلمين يشكون في الزحة في المستان لو كان المعتاد العامة وراجبنا ان, أن المسلمين اليوم في المعارضة التي يجب ان يحقق وغير الناس يجب انهم خلق وغش وخيار وكذا تجد معك منهم يخاطئ حتى في عنظمة دولتهم الذي هو عارف فيها تجده يمراجر ويقومون ويذكر ورماكس يرى ان قيادة التولة من احضر ما يكون من قيادة ثم يأتي الى بيها المسلمين ويأتي بكثير المسلمين من يقوم دولتهم وهو مضح في دولتهم من يقبل في نفسه ان يكون الاسلاح دين التقسيم فيها تقسيم وهو لا احضر في هذه المسافة علينا ان نقنع هؤلاء لأن نقنع من الاسلاح دين التقسيم لما ينقونه بنا من الاغناب الطالحة والحفل والعذاب والآذاب حتى تجمناها الامور وظهر رجال الله عزم لا احتفظ بله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 نعم. هو كامل المنزل للدوء الى اكثر من ساعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ما اكثر من ساعتين فى النار. وهذه بسة الاسطناعية اكثر على كثير من النار حيث غضمه ان يجعله خطور صلى الله عليه وسلم ما اكثر من ساعتين فى النار. مخصوصا او من خلية بلا تجاه سامدات على سبيل القيادة والحيث معامل ومطلع ما فيها نوع على سبيل القيادة فهو سريع لأنه مراجز بالحسام المحومة لباته ألف من سعليه ورفعت بلا إسراقين الظناغون وبين الجزاء والسروان والمشلة والمعنفة وهو اكثر تطبيق على موضوعنا الله الله استقام مع كل خير ومقام له وما هو ما امر تكونه المؤكده الصاقه ومقرب و باذن الله تعالى ان موضوع هذا ما كان يجمعنا والله ان شاء الله هذا الضوء اهم الحديث الذي اظهرناه لي قبل لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكذب حيث ممت المعرفة معه ومسلاح أم لا. خلافين اللوحة عمسلاح بجدون محرم ونقمت معه حافلة. قوناح الإنسان نعض أغلوه. كأن الحديث الواقع عن النبي صلى الله عليه وسلم جلاله ليس فيها حقيقي. نعم. ونكس عن الموضوع الموضوع الموضوع الموضوع خلقه ومسلاح بين موضوع ورجل ولماذا كانت موضوع بشارة العالمين. بالنسبة لما عدد في الإسلام الله وغضل قد عدل الإسلام بينهما عادله ما في العقل الثاني لدول جول وغضل والعقل هو تنزيل كل أفهم منزلتهم فجعل ما في منزلتها وجعل للغضل منزلتهم فالغضلها كور قطة والغضل له جؤون قطة وان وقت وقالوا هو مشاركاني في تؤنها لا نهايتها امام لا يؤتيها قرض ومن رجل اعناد لا تقوى بها الماء والله سبحانه وتعالى هو الخالق الحكيم الذي يعلم السر والجار ما ينسك بالماء وما ينسك بالرجل وامر ان نساء المرأة ان ينسن هذا الرجل فقام بيّر الله مبارك وتعالى السبب لذلك في حوله أن تظل إخدامنا فتذكى إخدامنا قرر والمعنى أن نمضح سريعة الإخدام قريدة من الضبط قال لا تربط الشيء عند الوقوع ولا تستخد به بعد وقوعه لذلك عز ذات المرأة السهينة ولهذا قال الله جاء الله أن تذكى إخدامنا أنه ظل إخدامنا فأنتم تذكرات حياة مخصوصة. نعم. ايه اصفات كما ورصت بحكير عن هذا الموضوع عن الموضوع الملسلين عدم الغراء بالإعلاق والنسبة للطبيعة وعن الضبناء. ايه نجيبه الغراء بالجلال وعن الضبناء المطيئة. معك. ايه عدم الضبناء؟ في غارية الناحة بما يكتبون ليه. اقول كما يقول الشاعرين. وكيف يأخذك بالأغمان شيء من دعثات النماغ إلى فليه. فهذا الذي يقول او يصبت شوه بالله حضم وتعالى. يجب أن يقول ماذا؟ ما الذي خلقه؟ ما الذي خلقه؟ ما الذي خلقه؟ ما الذي خلقه؟ ما الذي خلقه؟ وهذا قرصنا الله على ذلك يقول لي أن قلهم من أي شيء أن هم الخالقون ان قرأت التماوير والآرض. من لا تقنين. فهل انا تقرأت من غير خالص? لا. هل انا تقرأت نفسه? لا. الى من لي خلقه? غلوك? مئوك? لا. ليس نبيه وقلني فسوى استرح فقا. ان الله قرأت ان ودعايا فهو القاهر. اظهر الومادينون انهم تقلقون ونحن صادقون. والله هو في الثمارات والعقل يخلق ما يداء يأرم من يشاء إلافاً ويأرم من يشاء الضكور أو تزوينهم بخاراً وإلافاً ويدعل من يشاء عقيماً الثمارات الآية عندما ننظر إلى الثوارب عندما ننظر إلى الزمار إلى الشمس نقول هذه الأشياء هل وقعها صبتاً هل فرأت نمزها هذا قدر من غير ممكن. كلنا أعلم أنها يقوط يستموني. وقدنا أحداً لك. قال إني رأيت طرقاً مريفاً. مجيداً في من أمواع الدينة وعما تفوش ما لا يمكن وقوم. هل يمكن لأي واحد أن يتطور أن هذا القطر حدث قدر من غير حق ارددوني بساني البنات ارددوني خارج فرحة كل لا يمكنه عن يقول لاي ويأت الجاهل لو غيرنا قمراً بصناعية رأيناه بذوره في الهبو وقلنا ان هذا لا يصنع وإنما حذر من اختيب هذا لقد نأكل من هذا من العلمين إذا من في هذه المحذوبات العظيمة لا لم يجدعي احد من الناس انهم ارخوا. ونبقل لعاقل ان يجدعي انها ارخة نفسها. لانها كيف تطلق نفسها وجعلنا. الاعلوم اليد بشيء فارع ان نكون المجدئة. الى ان غلقها الخرق. حرقها والرواب الناس. وما أوله انها ليه يأمر بها فنحن. من أولدها. اننا نصل الى الوثائق النهائيه يدرون حتى يثبونا من ان نفي ثم اننا نثبت ان هذه الطبيعه تنحوي الى عبد الله سبحانه وتعالى ان كل يعلم انها محقق ومثبت وهلقي ابراهيم في النار فقال الله له كن بردا وسلاما على ابراهيم فكان بردا وسلاما عليه فاين الطبيعه كل يعلم ان القمر لتلطى على عرض النبي صلى الله عليه وسلم بقتي وجهده منه وتيقلوا به ومن المعلوم ان القمر في طبيعةه لن انتقل فمن ذلك تلطى اذا فهذه الأمور لها خارجهم مدفئ اجراها رسول الله تعالى على نظام معين فبقى كارين الى ان يحكم الله تعالى لقراره ومع ذلك فإن ناتك او الطبيعه اذا اراد الله سبحانه وتعالى فانها تتغير اما ما يريد لو كان نهر مجمر الطبيعه لكانت السيول تاتي في كل سنه على قدر معين لا تزيد ولا تنقص ولا كان نبات كذلك ولا كان الناس ايضا ينسكبون الاولاد على وطئه واحده ولما ظهر هذا التلاق والتضارب عرن أن هذه الأشياء لها مدفر و لها قرر هذا من النحل الحقلية كذلك أيضا المسلمون يدعون الله سبحانه وتعالى يفكي ذراهم و يريب دعاهم دخل رابطهم والنبي صلى الله عليه وسلم يخصب الناس يوم الدمعة فقال يا رسول الله هلفت الأمرار و انقطعت السبر فدعو الله أرغيه هنا فهقع النبي صلى الله عليه وسلم يجعله وقال اللهم ما أعفنا اللهم ما أعفنا اللهم ما أعفنا قال أنا في منارس ضو الحبيب والله ما في السماء من سحاب ولا قدع حتى طار الجبال فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من اسمنا الينبط إلا والمطر يشحاب الملتشف صلى الله عليه وسلم من يعدك هذا إذا الله لأن الله أردوه جعاه فأجابك وبقي المطر في جوع كامل حتى بقي دار الرجل او امره في النوع الموجب الثانيه فقال يا رسول الله غرق النار وانقرت السبل فالله على علم التقوى فرجع نبي الله النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم ما حولنا ولا علينا واجعل الخير لنا يتاح فما يشاء اذا شاء من الله مراده وقالت من الناق يمشون بالشمس اذن فالله تعالى موجود ويجيغ دعوة الداعي الى جعال كلنا يعلم ان موسى صلى الله عليه وسلم رأى بأسراب البقر فانتدخ فكان كل فرص كالطور العظيم ومن طريقة المرأة انا انه جوهة سياء لا يمكن ان يعدك هذا النظم ومع ذلك هو وقف وصار كل فرص كالطور العظيم وصار الطريق الذي تين عليه أجراء طائبة كأن لن يكن عليهم كلها يدل على وجود الله سبحانه وتعالى وأنه هو مدفع لهذا الكون وهذا الأمر بصير يمكن لإبناء أي إنسان الذي هذا الذي يمكن القارق نقول هذه السيارة لأن تراثبها من الذي يقنعنا قنع على أصحاب المعمل لا يمكن أن تصنع نفسه فإن الذي خلق الشمس والصامر والمجوم لا يمكن أن يكون خلق على أغوث ولا الأمريكيان ولا غيرون إذن الحالي قدرها هو الراحة الدواجات سعر الله أسلح أن ترجع الشعر وإصابته قابل بأنه بنولاج الجريد من براء السنة حيث مسؤول كامل غير الشعر واخر رسا عن تطويض العواقب الشعر ما الذي يريح الشعر هل رجعوا الراس ولا رجعوا الشيء ان شاء الله اثنان وهم كرام وبعض النقاط انا بنظر على ما عندنا اولياء حسب الرسول ما اخذناها عام وهو اكثر مهم بالنساء عن الشعر هذا الشعر ذكر ان النبي عليه الصلاه والسلام انه ان شعره كان امه او لم احيانا يضرب الى انتبالي وكان مفهول الى شحنة الهنين وهذا امر معلوم ومتوافذ وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر ولا يحدث ربته الا في حج او ممره ولكن اتخاذ شعر الهوة الناس وعبادة فيظلم ان الناس سعره او هو امر خارج دعابة الناس يرى مع العلماء ومنهما مرحبت أنه سنة ويقول هو سنة لو نقوى عليه استخدناه ولا قد له كله ومرونا ورأى قرون أنه ليس من السنة بل هو من العذاب وأنه إذا كان إنسان في ذيئة تستخدم شرور رؤوسهم أو يستخدمون شرور رؤوسهم فإنه يستخدمه لأن لا يطلق عن العذاب وإذا كان في ذيئة يحلقون أبو صامر فإنه يحلقه لأن لا يأخذها عن العرب وهذا عندي أقرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صبييا قد طلق رأس شعر راسل قال احلقه كله ارسلقه كله فالله يعانى ان في قدعة الشعر ريسل كله وإن لمقرأ أبو بصول عليه الصلاة والسلام ارسل و الشيطة الثانية على تطليل الأعراف أما تطليل الأعراف فإنه مقروض إن لم يكن يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في تطليل الأعراف ألا تسرك ضوط أربعين يوما ومن الأعراف أن هذا عندنا يجدعون مدرية والحضارة يقول هذه الأعراف مع أنها تحمل الأوساء والأخدار و كل واحد يقدر ينتمي بشكل بالحياه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهرت كما وذكرك الله العلي فكل الا السنن والصفر السن السن ان المسكين بعرض وان صفر بمده الحركه يعني انه يطير على باخر لاد ان يقع الى النعيم او غير ذلك فهذا من هذه هؤلاء الذين لا يقومون بالقيام للذات فيه لحظ يسأل هل الإنسان مخير او بسيء نحن هذا تجيب عنه بالطبع نحن نحن نحن نحن هذا يسأل حينا من تنظر هذا فهل يحفظ القلامة في مثال مقاط أمر فيها الأرض وهذا يسأل أمر فيها الأرض وإن كان بعض العلماء استحفى أن تنفذ لكنني لا أعرف لهذا جليلا كيف يعطينا بالأخر أحراف العديد أخير فرح أنت أعطيب هذا القرار السلام بالطريقة العديد السلام ما علينا نستبعه بأسر حالك الجيد مزمين ولا جيد مزمين لا يوجد أن يسلوه من نساء الحرمين في قوله السلام علينا نستبعه لأن هذا يصيغر من ما قارئ بصوله صلى الله عليه وسلم كتب الى غير المسلمين. واخوكم المسلم قل له السلام عليكم. امنا ان تقول السلام عليكم يستدعى الوجه. معنا هذا ان احاطي الوجه ليس من المسلمين يستدعى الوجه. نعم. نعم. اذا كان مسلمين ونطار فانهم يستدعى عليه بالسلام. الحق ما كان. يقول السلام عليكم. ويأتدوا بلادي. المسليين أقصد عن السباح فيها أنا كنت أسألتنا أسألتنا إذا كانت تبوائي أسألوه أسألوه أسألوه فاللوك الملك المسيح إذا إطلحنا بعواهم فاللوك الملك المسيح هذا هو ما أسألتنا وما أعبد من أن أن بناع الحاضرين لا يكون أروا لا يتعلم هذا الأمر يارسل عليهم على الأمر. وأن اتباع مع المرأة لديه حتى يوكل من آله اللهم إلا أن تكون جرفة خاطة في بيت يزبق بها مع روجته هذا يجب عليك. وأن مع قلها فلا يشب. نعم. نعم. نعم. نعم الشيخ عارف الله تعالى طويلك الشيخ طلب سؤال في نهايه اصل الاسبوع اذهب لاستداعه البعض لانها منواع نظامتي اقوى والكون عمره والله اي تفانوا ان اماولادكم الرنايه او السداقه او القرب واساء استدعى رؤيه بقايا اثباتنا معي وقلنا امراء الغرب فهمت بان علينا ان اكون مع بعضا الترتيب يا حاج سؤال في ورقه صغيره تؤمن الحلقه معناه ان الرسل لم يحفظ ان يكون مع الناس. لكن هم ينظرونه بشيان بثين. فنلقى هذا يجب عليه ان يحفظ. الى ان يمكن ان يفضعون. فيجب عليه ان يحفظ. لان انسان رسل وقد يرى نفسه محفظا ولكنه متعرضه نفسه. فيحفظ المحفظ. نعم. ورأتك ان الله كما انطلق الغاطة في جلاب الزربة. فكيف يكون يرجع على محارنها علما لعنى قد قلّمت عليه بعض الصلاة. اوه. قلّمت العقراط والسلامة مع صديق جلاب الزربة. الصلاة الى كان اقل من الثلاث ولهن الجوة. فإنما اعتقى زوجه حتى ان انتهي عدتها وبلا رفات مثل ان لم يمرها وهي عادت بها الى الى اهلها قد ان تنتهي العده اما اذا كان طلاق بائنا او طلاق ساه او طلاق علايق كان يلزمه ان يحلها ويطلق حتى يعود الى اهلها كانه الى ان لق الى تقوى ان ذا مره من المحرم لأنه هو إذا كان فراغ بابنا أصبح رغم أحرم لك ونزنوا أن لا يقلق حتى يعدتها إلى أهلها لأن فراغ في هذه الحال ينظر من الوجوه في أحد نحوه إما أن تساعد في دون المحرم وإما أن تبقى في إجلاد غرره عام الله بالخطر بالذكرى الصماعية بذكر ان الاسطناع هو اعطى الشعرين فمع اضعي فضيلاتكم في ما عدته الصد الحديث كاما الاسطناع أفضل العديد من الامراضة الجسدية النفسية بالإضافة الى الشخص الذي يستمي يطلق شخص, شخص المعقدة النفسية الى النفسية وهي رفاق من المجدع مجد رفاق وشفران بالطريق ما ذكروا الاسط من المغار في هذه الهالة الحمالية ولكن الضرع في الزنى اعرم وعرم <تصفيق> ولقاح مزعى ايضا هو نوع من الزنى فيما سبب. فيقضل قاطع اليك. وعلى هذا فالقاية العامة الشررية العقلية. ان ارتكب احطى المسادسين لجهة هذا معنى. قبل أن تحديد إضافة الأخوار قلون نعرف بأننا كمام مسجد ومن العلماء للنار المتحدثين ستاعد نواير الأمام ونحن نتعامل من تضللاتهم لتحقيق القضاء الجينيين لتحسن ببعض الأمور التي نوافها للسعينجان في حيام الجمعة في سلسة البيئات ونوجدت نفسه تزويدنا بها وتزويد الملاعفة التعلمية بالخارج لتعرض الجزاء والنار القريم أما الكلام الحلوى الثامر في القبو عليك وعما كان يسمى مرحب أنه ينبغي أن يخترى خطر منافذة للعطر ويكون هناك الخطر يختبون بها على الشري المبيه وحال أنه حاصل وقتل قضعت لأسفة إدارات بطره العلمية والإحساسات قضعت لما خطرًا تزيد أغني على أنصنات الخطر ونززعها الامتحان نعالج فيها مذاكرتنا التي قمنا بها دوعا هل من هناك قرائت من شيء تاويها و يسأل يقول مراد بكم بالتعاقب رب الذين اخبرت فتقون لنا فترى و تصام عقاب اعدام من دارين هذا اخر خطيبه جاءت من ناتف حيل دفع انما هؤلاء صغار يقولون عرضه بالمحراء والفساد الدين والخلوطي وإن كان فساد الخلوط من فساد الدين لكني ما أرى أن يكون هذا السؤال يرغب علينا في هذا المكان أو بهذه الفروض أرى أن نسؤولا أول كن يراث الأمور في هذا وأن يجب عليك أن يمنعوا كل واحد يكون غير مزحف من دين وعلم وهذا الأمر قد رأت الحكومة أخيرا ولذلك تأخذ هذه الدوراء التي أنت من, من الحديث والذي أثناء أيضا أنها تمنهم سراء السلس من, من الذهاب إلى الخارج وهذا هو المعمل فيها وإن الله تعالى أن نبصر أيضا الشعب لمنظر هذا لتنورق هذه الجهاز لهؤلاء الصراع حتى يكون من عبوث من راجح من هذا الحكوم عقلت عالد مارا لفضول الشيخ هرار قيم وانسرون عامل الدورات من طبع هذا الأسنى والإجارة العرقية في السيبات توزع القوضة بالخارج وكذلك على الدورات القادمة توفيرا للوقت والاستفادة من الوقت الجلم الجديد ترى أن هذا في نبيك جانب والحزين هو أنه أن هذه التوراة لا يتم بسجن لأنه قد ثلث عليها وحقل فيها زوجها ورسادات من العلماء القادمين عليها فلا أصدوا أن تذهب هذا خذرا أرى أنه مستحسن أن تسجل وقد جفر من الأرض إنها مهزلة وأنه هذا للأشرقات وتكون مرضعا للطالب يرجع إليه فيما يستغلل حياته وكلامك ايضا نفسها في القيبة هو نفسه جيد ولكن من ارى ايضا قل ان تنشر ان ان تنشر لأن الانسان قد يكون له عند الاجابة هكذا سفويا حالي لا تكون جد التحليل ويقومها حررت ونفتح ثم رمضت على ما نتكلم بيها فتنحطها ثم تنشر لقد كان مالا قيداً وقرأتوا أن يكون الرجال أعطي دورهم في هذا العالم نحن لا عدد الكثير إن شاء الله جاءنا عرض هذا الموضوع على المعهد العالم السعوب المسؤولة عن الدورات في بعض الأقوى جاءنا رفتين يقولوا بوضي لو أحب بوضي لو أحبت بوضي لو أحبت عن دراسقكم والله أشهد أشهد أنه إلا مصدر من رسولة لهم لقاءكم فالآخر يكون هذا ممكن يتفضل المحزم بسردين مدة عن حياة قضيرة الشيخ محمد الطاعة في يمين لأسف بالآخر تتفضل هذا الموضوع لأنه مخيل على الشيخ يتفضل زي أعطان الثلاث مؤمنوا إذاقنا هو إذاقنا في المجال في المسابق العديلة ثم إذاقنا العلم على سيكنا برحمان بن ساقه رحمه الله وإذاقنا منه كثيرا ثم على ذلك بعد ذلك معهد العلمية درقنا في الجارة و نفيد على قضية الشيخ العزيز إبيداد و أعتبره شيخي الثاني و طبعا يمتنجا هذا حلم العلم طبعا لا يقصد على دراستي علم شايف يراجح و يضحك و يبقى و هذا هو قلاقص ما عندي فرعب الموضوع في صباح هذا الشهر الكريم نكافوا الصلاه الخاشعه لا حول ولا قوه الا بالله طالما فكرت ايش ما الشيخ علم قال يعني اي كلامه كده اخر الشاهد انه انا كثيره لا مقرأ. لا طبعا يعني ان طلب عليكم الدعاء فقط في كل الفائده عن موضوع المراخله ايضا للوجه يعني مرات المباراه هذه في الشكل الاول وبعدين نؤمن ان الله بنا وتوفيق وكنا ها نعم ها نعم اه نعم اه نعم اه نعم اه نعم ساعة احنا ان انهم يكون منطقة تطوير يمكن ان نقيم الرأمة خاص لانشيء في سائل عام من منطقة مسائل خاص في البلد يمكن نقول نقوله نظر مره ثانيه في الحاله كيف الان قطر اكبر في 6 3 3 6 في 4 4 2 1 1 صفر فقط ف 6 ارن تحت قطين تحت قطين ده شكل انا في كل الشريعه وبين القطين واقوم في سته رقيم للواقعين مائة السبحة اه تختار اشتر قبيلة الشيح انا اتخذ بالاجارة وانا اتخذ بالاجارة وانا اصبح للقاح ان تتخذيني مضاتين قطاع ومتاة نحن نتخذيني نحن نتخذيني ان شاء الله ان اتخذيني مضات اخرى وان نقولي هو ان تكون قد استفاد من الربط الذي يمره معه اصلاح الناس للجلسة نصيق المنصي لتقوى الله عز وجل ونستقعنا ولأسلاح الله سبحانه وتعالى والمصادع على الغقولة صلى الله عليه وسلم وأن فجأنا رأينا إن ذلك هو اصلاح الدين لأنهم الذين يحلقون من هذا الدين والذين يطلقون عليه وتبعدون عليه هذا هو ما نصيق الدين وهو اصلاح الوصيلة الله تعالى من الأولين والأخيرين وَرَوَى القول الذي يقول التجاره ليطرحوا اياكم طريقه الله واقام الله تعالى منكم واياكم في القول الصالح في الحياه الدنيا والاخره ومن ديننا اقرانا المستقيم والذين هدينا بنور الهداه ورزقنا من هوانا انما هو حق الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين